وهم لا يشعرون. انتظروا من ملنا ولو كنا وَعَجِئُوا عَلَى قَمِيْطِهِ بِذَمٍ مِنْ والله What's وَكَانُوا فِيهِ مِنَ النَّزَاهِدِينَ وَقَالَ كذلك من جن والله <تصفيق> وكذلك كُنَّا ليوسف في الْعَذَابِ وَعَذَابُهُمُ من تاويل يَغْلُونَ وَلَا نُعَذِّبُهُمْ إِلَّا موسوعه <تصفيق> النابلسي أنا من دعاي، إني إنه لا يفلح الصالح. What happened? I'm وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قويصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميطه قد من دهر منذ كذبت وهو من الخادقين صدق الله العظيم the